فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُنْبَثِقِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ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 الساعة الشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 مشبقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما منك أيمالون فإنهم غير منومين فمن بدّ غرّا ذالك فأولى هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائلون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مبين فما للذين كفروا بلج مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيز أ يقطع كل أمرٍ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلم فلا أقسم برب المشارق والمعارب إنا لقادرون على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبقين فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد صراعا صراعا كأنهم إلى نص. عاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون